لله وحين. الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا فاشهد ان لا اله الا الله شهادة كلها توحيد وإيمان لا يختلط بها ريب ولا شرك ولا شك ولا زيغ واشهد ان محمد عبد الله ورسوله شهادة نرجو أن يتبعها التأسي بيئي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلك والاقتداء والاتباع صلاة وسلاما تامين دائمين إلى يوم أن يارث الله الأرض من عليه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات سجري تحتها الأنهار والذين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في ليلة القرآن ليلة الذكر الحكيم والكتاب المبين ليلة الشفاء على يد رب الأرض والسماء وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين تحية لكم يا من استغنيتم عن بعض أعمالكم في هذه الدنيا وتركتموها من أجل الله وفيكم التاجر وفيكم العامل وفيكم الصانع وفيكم المشهول ببعض المهام الضرورية ولكنكم تركتم كل هذا وقد يضحي أحدكم بكثير من المال في هذا الوقت الذي يتفرغ فيه الله هنا ولكنه يضحي في نظر نفسه بالرخيص من اجل الغالي فتحية لكم في ليلة الله ليلة القرآن ليلة الكتاب الحكيم والذكر المبين والموطفم تحية لكم واعلموا ان هذا الوقت الذي تقضونه مع الله في بيته لن يضيع عبدا لان الضامن لكم هو الله نفسه الله نفسه ضامن ستة كلهم ضامن على الله ومن جملة هؤلاء الستة من خرج من يريد أداء الجماعة ولا شك أنكم جئتم هنا من أجل جملة أغراض كلها طيبة وشريفة من أجل الجماعة نؤدي المغرب والعشاء معا جماعة ومن أجل العلم وفهم أحكام الدين وحكمة التشريع ثم من أجل القرآن الذي هو أعز ما أنزل الله من السماء للأرض ونشكر الله عز وجل على نعمائه وآلائه ونسأل الله تعالى أن يتمم لنا نعمة التوفيق لما يحب الله ويرضا وهذه ليلة يوم الأربعة السادس من شأر شعبان المعظم لعام 1395 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ليلة اليوم الثالث عشر من شهر اغسطس لعام الف وتسعمائة وخمسة من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل انبياء الله الصلاة والسلام ونحن معكم على موعد الليلة مع الحلقة الثانية والاربعين من تفسير الذكر الحكيم حيث اننا سنطوف الليلة حول كعبة القرآن في الربع السادس من سورة آل عمران ربع لن تنادوا البر حتى تنفكوا مما تحبون وما تنفكوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلت دوراه في الواقع أن كتاب الله عز وجل هو في تتابع آياته وسوره سلسلة كريمة وحلقات متلاحقة متتابعة متسقة لا لانتصام بينها ولا تنف آخرها يصدق أولها وأولها يرشح لآخرها فسبحان من أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وعشرى للمسلمين وإذا كانت الآيات الأولى التي شرحناها في الأرباع الخمسة التي مضت من سورة آل عمران كانت للرد على النصارى في جملتهم فإن الربع الذي سنبدأ فيه الآن هو بداية في الرد على اليهود واليهود هم إخوة النصارى في تسمية آهل الكتاب ولقد كان اليهود والنصارى فهم الفرقتين التين يناوئان الإسلام واهله والنبي صلى الله عليه وسلم شرعه وجاء القرآن ليصحح ما أضل الناس فيه وما أتاء الناس فيه وجاء هذا الربع الجديد ليصحح بعض المفاهيم وليرد على بعض الشبه اليهودية بعد أن وقضى على الشبه النصراني وأول كائبة في الربع عندنا الليلة قول الله تعالى يخاطب المؤمنين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم نحن لا نتقيد بسبب نزول الآية فإن العبرة بعموم اللظ لا بخصوص السبب كما قرر العلماء واللظ هنا القرآن العلي لظ عام شامل لن تنالوا البر لن تحظوا برضوان الله ولن يمنحكم الله اسم البر حتى تكونوا به ضررة أو معدودين من جملة الأبرار ولن تناروا الخير الذي تطلبونه والذي هو مرضات الله حتى تنفقوا مما تحبون اي ان الانفاق مما يحب الشخ هو الموجب لنايل لكلمة البر والاندراج في سلك الابراض او بمعنى اخر اذا اردتم البر والخير واردتم ان يسجل الله اسمكم في جملة الابرار فانفك مما تحبون ومعنى انفك مما تحبون انه لا يصح لك شرعا ان تترك الطيب الشيء الطيب الجيد تستأثر به نفسك كأناني. ثم اذا اردت ان تمنح غيرك هديه او صدقه تعطيه من اخبث ما عندك من الشيء الذي تعافه نفسك هذا شيء لا بالمسلم الذي يريد أن يسجل الله اسمه في سجد الأبرار هذا هو معنى الآية لن تمالوا البر لن تمنحوا برا من الله ولا خيرا ولن تكونوا أبرارا حتى تنفقوا مما تحبون مما تشتهي نفوسكم حتى تثبتوا لله أن مرضات الله أحب عندكم مما تشتهي نفوسكم اما اذا فضلت نفسك وشحوتك على مرضات الله فانت الابعد كاذب في دعواك فدع الادعاء واترك الدعاية لنفسك فانك لم تصدع ما يوجب اندراجك في سلك الابراض وهذا الموضوع وهو الانفاق مما نحب السبب أن قررناه في آيات إنفاك في سورة البقرة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفكوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفكون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا في أعلموا أن الله غني حميد شرحنا يومها هذا المعنى بالضبط وقلنا ان الله يكون انسكوا الطيبات ما كسبتوا من الشيء الطيب الجيد الشيء اللذيذ الشعي ما تستناش لما الطريق يحمد وباحدين هتدلوه في الكابنية وعاين تقول يلاه ايديوه عمك فلان وخالك فلان المركب اللي فاها الله ما تغراشي اللي فاها والعرش المعفن والعرش المصد العملة اللي مش نفع معك ويقول ما لدها الغلبان بقى ونسكت ويجعلونها لله ما يكرهون كالآية الثانية ويجعلونها لله ما يكرهون لا المؤمن يبحث عن أعز ما عنده وعن أشهى ما عنده وعن أحب مال وطعام إليه فيخرجه الوجه لله وكما قال الله تعالى ولا تأمموا الخبيث من تنفكون ولستم بآخرين انتم ما تقبلوا انت شيء في نفسكم فلما انتم ما تقبلوا النفسك المال بتقبلوا غيرك ليه كما قال تعالى هنا كذلك قال في الهياء معانا لن تنقل البر حتى تنفكون مما تحبون مما تحبون مش مما تكرهون. وكما قال في صورة الضحر في وصف الأبرار وكتاب الله لا اعتناقض كله بعضهم تفسروا بعضا فهناك قال ان الابرار يشربون من كاس كان جذذها يا طور عين يشربها عباد الله يشربوا لها تفجيره ايه الابرار دول اللي هيشربوا من الكاس اللي الميه بتاعته مخلوطه بالكافور وعليها الورد الحلو بتاع الله ليه كانوا بيعملوا اي حاجه سموا ابرارا واستحقوا هذا الجزاء يوفون بالنذ ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 كل هذا الكلام في بعيدة الابراثين الابرار او الاكل يبقى من ضمن وصف الابرار ويطعمون الطعام على حبيش وهنا النهاردة اللالذي حتى تنفيكم مما تحبون وبعدين في سرط البكر برضو وات المال على حبيش لو القردة واليتام والمساكن ومن السبيل القرآن في اربعة مواضع بيّن بل في خمسة إذا ضممنا قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون لأن معنا خمس آيات غير كمان الآيات اللي مش منذكرها الآن كلها بيحس الله عباد المؤمنين الأبرار على إنهم إذا أرادوا أن يهدوا أو يصدقهم ينظر لأحسن حاجة عنهم لا يستناش لما يطفح ويبقى عنده تخمة ونسوا مزدج عن الأكل والأكل حيحمض وحيقصر يقول يلا الله. ما نخليها دي لله وقولوا لا دا احنا عاوزين لله والطبيخ لسه جاي من على البوتجاز وليسه التهلية مقشرة فيه وانت لست موجود شو مين نوعات وانت تشتريه وانت لست جعان موت بس ما اختلعت من الطعام اللي انت بتحبه ينصنون الطعام على حبيه حتى تنظقه مما تحبه هذا هو معنى البر وتقريره غايد ايه النماذج العملية بتاعته لان دايما الإسلام يمتاز لأنه دين يقرر قرارات ويتبعها بالنماذج العملية مش كلام بدي لما نزلت هذه الآية شوفوا الصحابة اديه استعدادهم وفهمهم القرآن ولا كانوا يحتاجوا للتعب بتاع الرسول ورسول يطلع يقول لي يا جماعة كان ما احنا كل أسبوع ثلاث مرات الحد والثلاثة الجمعة نقول لي يا التبرعات التبرعات المسجد يا أخوان وعملينه زي اللي بيبيع شيش ونشوبش قد بالك الصحابة ما كانش ابدا الاية تندل هي الاية تغنيهم عن ان رسول يتكلم كلمة لان هو فاهمين نوضع الاية وهم يهمهم يرضوا رب الرسول قبل ما يرضوا رسول نفسه انا عندهم رب الرسول هو كل شيء او انا عشان خاطر رسول ان الرسول ده اللي هم ندي ما قالش ان احنا مبلطين ونفتغفل الشرق الابت عدام الرب يالعلى عينه وراسك ما استناش بما نصير يقول لي ايه رأيك تماما ربنا يبقى تكون تارغي المؤمن بالله وحستنى ما اجيه رسولك بادي يحركني يبقى اني راجل ميت عاوز حقا على ما اتحرك فلما نزلك ولوه تعالى لان تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون حصل تحركات سريعة ينحتاروا منها الليلة اربعه نماذج عشان الربع طويل علينا وما نعبطش نفسنا انما ايه عينات عينات عشان تعرفهم ان المؤمن ما يستناش عبد الناصر يجي يقول له ادفع للجامع ده ضريبه ده انت بتعامل الله خلاص لا عبد اللطيف ولا جمعيه في الساحه ولا غيره المسجد قائم اهو ومش عاوز حد يقول المسجد يقول الحقوا الحقوا اريزون ما نعملش زي اللي راقص على السلم اللي هو شف ولا شكو ولا ده المسجد اهو مش عاوز حتى حتى ينادي ولا يحس ولا يحرف فالصحابة سمعوا الآية جاء منهم سريعا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وقال له يا رسول الله نزل قول الله تعالى لن تنامي البر حتى تنثبهم ما تحبون قال له قال له أنا أحب مال عندي سحمي بخيبر السهم الذي أصبته في غزوه خيبر خيره ان كسوت اموالها على الصحابه نال عمر ثأمه ولبث في اعز انواع المخيبر سايو قال لي رسول الله الله اعلم يجزم محدش واخد باله ولا اثر لكن اعز ما المحتاج ذره هو سهمي الذي اصبته يوم خيبر قال له بقى لك الله لك ابي في حاجة قال لي ان الله قال لن تنقل البر حتى تنفقه مما تحبوه وانا عاوز اكون من ضمن الابراض عاوز اناقل البر فلازم انفقه المرحب احب فانا عاوز اتبرع بسهمي في خيضة اعز حاجة عنه وأحب, واحب اموالي اليه اعمل ايه فقال صلى الله عليه وسلم احبث الاصل وسبل الثمرة فهذا خير لك ويفقراء احبث الأصل وسبل الثمرة ايه بيسموه الوقف الخيري احبث الأصل يعني لا يباع ولا يوعب ولا يشترك السعب بتاعك واللي بيطلع منه الريح بتاعه كله ان كان حبوض في الزراعة ولا فواكه لكله يوزع الفقراء والمساكين يبقى المساكين يجدون إيرادا ثابتا كل زرعة كل سنة في الفكهة بدل ما ينبع من دلوقتي ونوزع لهم المال والمال يخلص يبقى احبس الأصل وسكبل الثبرة قال له خلاص يا رسول الله وشهدك أنني حبست الأصل فسبلت الثمرة وديب أنت كرئيس في الدولة الإسلامية اللي اتولى توزيع الثمرة بتاعته لأنه خلاص أصبح بجعل دميته لا أملكه أصلا فيه ولا فرعا يا بقى ما الدولة بقى والدولة هي لاتولى توزيع الثمرة على البقراء وتيبعت حراس من عندك حراسه وهو الإيمان كان حارس وكانش حد للصحاب أبدا يبقى الجنائي المفتوحة والغطان والمزروعات ولا حارس لها إلا إيمان المؤمنين لا يمكن واحد ايضا يخش ابدا ياخد بلحاية الا صاحب النحن النموذج الثاني سيدنا عمر انا عاوز ادفع حاجة يعني تروح من ايجي اللير السهل بتاع بزخير فارسل لعامله اللي هو الحاكم تابعه يعني ابي نوسى الاشعاري كان يوم على اليمن الحاكم اليمن قال يا ابو موسى بلغاني ان عندك جواري يعني المملكات كان موجود اليوم لأنه الحرب وموزعين على المحاربين قال لغاني ان عندك جواري جميلات اشتري لي احسن جاريه احسن جاري عندك واغلى جاريه اشتريها لي ويعتني المدينة اشترى ابو موسى اشعالي الحاكم بتاع عمر بالنيابة عن عمر احسن جاريها كمان أجاله من عمر وبعد تلتي بن عمر كلان ما راها عمر فعلا حش لها ورش قلبه جدا لأنها على جمال وعلى خلق وعلى دين وعلى تقن جم رفع رصلاه بلا الزماء وقال اللهم إنك تشهد وتعلم أن هذه الجهلية هي من أحب شيء إليه وقبل ان اتمتع بها اشهدك اني اعتقتها لوجهك حتى انفق مما افد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب قال له خلاص يا رب ولا جاي انتك ولا حبصلها كما حسن اذا ابي فانت حرى لوجه الله ثم نفحها مالا لان معرف انها جارية مملوط هتروح فين دي قال انت حرى اعتقتك من العبودية واعطقت كمان من الفقر فادها مال لابر عليها بجملة مال شانت عايز تسلعها وبعدين قال لولا انني اخشى ان ارجع في ايبتي لله لاتجوجتها زواج الحرائف قال كان يمكن الجواز مع يعود حر خلاص ممكن الجواز على مراته الثانية ولا الثالث لخاف قال برضو لو باتي بيت تهري باسم رجعت في اللي طلعته لله قال اتركها لغيري وفاعل الصحابة تتابقوا عليها وصارت من أعز نساء المدينة حرية وإيمانا المهم هنا في أن عمر صبق الآية مرتين صبقها في المرة الأولى في سهم في خيبة حبث الأصل وثمر وسبل الثمر المرة الثانية اشتب الجريع من اليمن ثم أعتقها لوجه الله عبد الله بن عمر ومن يشابه أبه فما ظلم رضا الله عليه اشتارها جارية رومية وكانت من شيء اليه وقال لدى اباها وقال اذهبي فانت حرة لان الله قال لن تنال البر حتى تنفكه مما تحبون فاعتقها فصارت حرة لوبي الله وقال كلمة ابيه الله لو لان اخشى ان ارجع فيما خرجت منه لله لان اتذوقتها لان من احب شيء الى قلبي انما يعني تحبها ولكن الله احب عندي كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم اي الازواج جاي من ضمي وعشيرتكم واموالد اقترفتموها وتجارة تخشون كتابها ومساكن ترضونها ان كان شيء من التمانية دول اللي هم اعز شيء في الحياة احب اليكم من الله ورسوله ويهاز في سمينه ف حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي لكم فالمؤمن المفروض فيه ان يبقى الله عنده اعز من اعزش عنده من ابوه من ابنه من مراته من مسجن من, من ابن جاره من امواله من عشيره من اخواته لا ده يبقى دي امر مردين وابنه عبدالله مرد فيه اداني واحد الصحابي جليل اللي هو يبقى ابو طلحة بظن الله عليه ابو طلحة بظن الله عليه اللي هو يبقى زوج امي انس ابن مالك زوج الرميصاء او القميصاء اللي هي امي انس ابن مالك كان يملك حديقة من اجمل واجود واحسن واثر حدائق المدينة وكانت هذه الحديقة بمكان اسمه بيروحاء. حيث حي سبيروحاء لتردت ساحة عبدين وكانت مستقبلة المسجد يعني الرسول يطلب من باب الجامع الى او دام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الحديقة جدا لما فيها من ظلال واشجار وخضرة وعيون وكان يستطيب الماء البارد فيها كان يخرج من المسجد ويدخلها ويشربوا الماء الطيب ويستضلوا بها وكان احيانا يجلس على حافة بئر من ابارها ويبع رجلين في الماء يستبردوا في الصيف عليه الصلاة والسلام فلما نزلت هذه الاية لن تناول بر حتى تنفقوا مما تحبون اسرع ابو طالح والله رجال والله الرجال يبيضون الوجوه يبيضون وجه الاسلام الرجال صدقوا معاهدوا الله عليه. اطلق عملي مش كلام فما ذهر الشعير الكون كله وعفضينه ابن الدعتاشر وممكن يستغنى عن دينه فيرش زابر فيرش يبيع دينه كله اني ما الرجال هي ابو طلح يقول له يا رسول الله لقد نذت هذه الاية والله لنه يمسي علي المساء حتى أنفذها والله المغرب مرق علي إلا ما طبق الآي قال له كيف قال له يا حب مال إن كما تعلم بير حا وإني أشهدك أنني خرجت منه لله ويا رسوله كيف شك تعال اتتمه بقى ما قال لا قال ما من منه خلاص خرجت منه لله ويا عشان يجعل الرسول امام امر رابع فقال صلى الله عليه وسلم ذا مال رابح ذاك مال رابح ذاك مال رابح يعني الذبح بتاعك فيما اخذت اكثر من اللي انت اعطيت اعطيت فانيا وقبضت من الله باقيا يا ابا طلحة انا ارى ان تجعلها في الاقربين شوف بتاع الرسول قال له خلاص انت دم خرجت منها عاوزين نجمع بين أمورين بين السواد بتاعك وبين الحانان على الأقربين اللي أملك حيلة ضخمة وأفرادها كثير وكلهم فوقها وصيعين فما يبصوا يلبوا المال بتاع عاربهم راح للأجانب ربما يحصلوا تنفسهم شيء والإسكان جواب لأن فقتم من حين في الوالدين والأقربين واليتام والمساكين بس اليتام والمساكين جمع بعد الأقربين وهو الارحام بعضهم اولى بمعضين في كتاب الله فقال له انا ارى ان تجعلها في الاقربين فكأن ابا طلحة يعني امتعض رعب الشيء يعني زي ما كل حصل عندي شيء من الزعل البسيط ما يدارش زي من الرسول طبعا ان هو خايف لا يكون يعني جعلها في الاقربين حين اقسه هم حين اقصه بتاعه وعودي بايدها غالط بقى نعيه نتاجها خالص قال له ما لي أراك حزينا قال له ما لك أني خرجت منها لله ونضره له قال له أنت جعلها في الأقرامين أنا خرجت منها والأقرامين تركوا بلاد عمي وبنت خالي يبقى إلا أنت عملته قال له وما لك وهذا اعلم أن الله جعلها للصدقات المتقبلات فما لك أنت وش اللي يهمك اللي ربنا عبالها كصدقة قال له هو ذلي قال له غلط كان قبيلا الله ليس جعلت أنت هنا. نسجلت عند الله في علجين كنا نجعلها أقربين وإذا لم يشوردك قال له خلاص لكان يهمونيج أن رب العبالها أنا خايف لا يكون وجودها عند قرائب حينقص التنسي والرولة من سواد لا إنها صدقات مقبولة ما توحدوا الله وما تنفكوا من شيء فهمنا الله به علي ليجوز أن بعض النفوس يجد أن احنا في الححلة في التقرعات ومتاومتنا وبالنبقى من السنة الان يعني الناس والمال ده عاديشي عند, عند اصحاب يعني يشفيغ الروح بل فهنات الروح بالضيعة الروحة عشان لماذا يعني روحه بالتوحه ويعد يضرب وربما يموت وهو بيدفع عن المال لان المال والبنزين لكن والله لو علمته بالحقيقة والذي ربنا بيعد الاجور والنعيم لاصحاب التررعات والكرم والسخاء اليوم ما ينتشف الغطاء ويوم ما تبلى السرائر حيقولوا ياريت والله كان عبدالاطف يقول يا ليتنا انفقنا اضعاف اضعاف ما فعلنا ليه ما وحيبص يجد مات خلاص وطلع من هالشعال وحيجد كل ما قدمه قدامه ويسألها ويقول له او ذا اللي انت قدمته. يا ليتني ضعف وما تقدمه لانفسكم من خير تجدوه ما توحدوه <تجدوه>, تجدوه وتجدوه فيه عند الله المشتغل هو هو, هو خيرا وعظم عجرا واستغفر الله إن الله هو رحيم الآية بتاع ياخد السلطة المزمن عليه الصلاة والسلام كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيله على نفسه من قبل أن تنزل الثورات كلفاته بالثورات تتلوها إن كنتم صادقين الآية الثانية في الربع السادس لين سورة الأمراء هو ربنا عارزوني في الاهدي كله الطعام كان حيلا اليابان هي إسرائيل هو ربنا لفت نظار في الاهة الأولى انكم لن تناهل البر حتى تنفيكم ما تحبون يعني انت هتطلع من الطعام اللي بتحب او من المال الجيد اللي بتحب لكن مرضو انت تتبات تعبوه ربنا مش هحرمك كل وقت كان نفسك وتصعم ام ربنا على قد اعجب لكم نموذج اعلى هجيب لكم واحد حرم نفسه من اعاذ شهوه عنده وفر غيره به ده بقول لكم بس انفقوا مما تحبون وانالو منه انتم تشتهون انا حارص عليكم قولوا اكد انا اقول لكم واحد ما ضيش يابى غيره مين يحبه هو مين يرضى الا اسرائيل سيدنا اسرائيل اللي هو سيدنا يا عقوب يجوز واحد يستغرم يقولي الشيخ سيدنا إسرائيل نحن بنحارب إسرائيل نحن بنحارب إسرائيل الجنس العنصري المعتادية السفاح الذي بارئ من نوسى وبرئ منه موسى وانقلبوا من ديانة يهودية إلى عنصرية معتادية سفاحة إننا يبني إسرائيل في القرآن سبحان الله إسرائيل سيدنا يعقوب أبو يوسف يعقوب اللي ربنا قال فيه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلموه يحتويك ربك ويعلموك من سويلا حديث ويتم نعمته عليك يا يوسف كما أسمناه على أبويك من قبل كمان فاحنا نقدر لحنا لو كريت يا سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل نفسه الأصلاني يبا كفرنا دا القرآن كل مملوء على يعقوب ذلك واجعلها كلمة ما خسر في عقدة ووصى يعكوب في المقرة أن كنتم شهداء عكوب الموت الموت. مش واذا إذ حضر يعكوب الموت مجيه يموت مش هاتي أولاد العود وهدف التكارك وحتأملوا في الأرض وخدوا بالكم إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد هتعبدوا مين بعد ما موتها قالوا نعبد إلهك وإله بائك إبراهيم وإزحك إلها واحدا ونحن رؤى مسلمون ولا يعكوب كان له اسم الاسرائيل اللي هو العبريال ومعنى اسرائيل يعني صفي الله او مختار الله او عبد الله لان الاي اللى دي معنى الله لبريل, ميكائيل, عزرائيل, اسراثيل اي الله اسرائيل اللى يابلقه اللي هو العبلية معناها صفي او عبد او محبوب الله مساء فالرب قال ايه رأيكم فأني اسرائيل ده هون كان اعز شيء يحب لحم الابل ولبله لحم الابل هي الجمال واللبن وليه استغنى عنها لانه ترميد لانه ترميد بعرق الناسة وعرق مثلا مرض ما بيصير الانسان بيعمل عنده انت عارف زي وجع الجنب او الاجتهاب المفاصل بالليل ما يخليش ينمها لحظة فجان يزعجه بالليل ويؤرقه ما يخليش ينمها بجانب فقال يا عقوب اللي هو إسرائيل عليه الله ناذر إن شفان الله لو حرمن على نفسي لحم الإبل ولبلها كل ما يجيني منها حب حاجة عنهم حوث للنسبح الفقراء أطعمهم اللحم واللبن ليه ربنا شفاء قال خلاص يأتي لي حاجة حاجة عندك قال لا خلاص أنا عملتها في نفسي ولا بد أن حافية بندري قال لك معي هجي يا رب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا محرم حرم مين إسرائيل هو أبوه لو تبني أكبر نفسه قبل أن تنزلت طورات هتقول لي يا جمال احنا ما نوالها ايه صلاتها بل... قلنا قلنا ان ده يكون ال... الاسلام بيدعوك لانك انت ده يكون يحبك من المال اللي بتحبه ده غيرك ما حرم نفسه اللي بيحبه وفى بالنذر بتاعه هو سيدنا اسرائيل وده ايه الموضوع الموضوع كان اليهود بيعيبوا على حكتين اليهود بيعيبوا على ان الاسلام مجهد ودههم في القبلة بتاعتهم للكعبة نحوى القبلة من متر مقدس للكعبة وأن الرسول ملاغهم أنه بيشرب اللبن بتاع الجمال وبيدبح الجمال ويقول لحمة بتاع الجمال لحمة الجمال انت لو أنت ماشى على ميلة إبراهيم جتك وانت نبي صادق ومشكلت اللحمة بتاع الجمال وله حرام هو اللبن والقبلة يودها الكعبة ويقول لهم متر كدس وما عاديش حاجة أسماء الأنبياء ماشيين كلهم واحد مش حاجة أسماء نسخ أحكامه الحكم عند إبراهيم هو عز ياعكوب هو في التوراة وفي الإنجاب دي إيه اللي خلال إبقى أنت مش نبي فالدعو ما فيه نسخ نسخ الأحكام مع ربنا عز وجال أليمحوا اللهم يا شاو يثبت خلالوت لأن الطبيب اللي ما يغيرش الدواء حسب تغير العلاج وحسب تغير مراحل المرض ما طبيب اللي, اللي بتاع المرض يتخف ومراحل يدب دعوه في الاول ويجي على المرض ما يخفه يخف, يخف الدعوة وبعدين ينقص عادر الكمية والحد ما تنتهي المرض تكون يتدعوه واحد ما يتشطرين الرب عز وجل بيعطيه الامم بالعلاج الروحي في النبوات بحسب حالتها وبيجيب لها بعض احكام تثناسب معها فإزاي يتدعوه انت ما تشاركت ما يدخل احكام فجابت الايليا عشان حاجتين كثيرا ان هناك اثارا وان فعلا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كما حصل لاسرائيل ويعقوب ومد الفقراء اللبن واللحم اللي كان بيعتزوه وتقدمل وحرمه على نفسه فنحن اولى بعشائر المسلمين الحاجه الثاني بيرود سبعه اشي حرم اهو ال... حرم هو اللي حرمه على نفسه دول اللي حرمه ايه هو كان على اسرائيل إسرائيل يعني أنا في الأصل ما حرمتش عبوك ويعكوب حرمه على في النادر ما مرد بعرق الناس يعني ما حرم ما حرمه هو خلص ألزم نفسه في واحدة على الإنازة فالله عروسي ما هي ربنا له على كل حال أنا ما ألزمتكش إن أجب أنت الأدارت خلص ده شيء بتعقد فربينا بيرد عليهم بقولهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لو كان حلال إلا ما حرم إسرائيل وبعدين هم دا عذابوهم إسرائيل ما يعقوب ما كده يقول لو مشوا ليه دلك يا ربنا قال لهم دا حاجات كانت خاصة وهم كوا يعقوب ومتعينا دا كانت عشان نجلة امرض اننا انت كلوا واشرروا الالبان واللحوم لما هم كل ما يعملوا مع صيح ضد الله يصبح ربنا ولي يعقوب دا موسى دا عيسى انا حرمت عليهم كذا من انواق الطعام كل معامل بعطية وربنا قابلهم عقوبة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الأحلة السنة فربنا ولهود من الظلم حرمنا عليهم الطيبات وعلى الذين هادوا حرمنا ما قطصنا عليك الانقاط وقالوا ايه حرمنا عليهم الشحوط ومن من حامنا الظروة أو الحواية ربنا قال على حاجات ما يقول لهم اعتباد باحوا الدبيحة وخذوا لكم الجهن اللي هو الضعب وتشيره كذا لحيث الواحد منه هو بينقي الحاجات الحلال تفعين أبوه يموت على ما يطلع الحاجات الحلال لأن ربنا يقول دي حل دي حلال دي حرام دي حرام دي حلال يا رب لكذا كل ذلك يا جزيناهم الفط بظلمهم وإن يا مصادقون يا تيسك تعم أعاوز ربنا يقول أولا أبوكو حرم اللبن واللي بتاع الجمال سألزمناه قلتم ما جيتوا بعدين ما مشيرش معايا عيدنا ظلمتم وعتوتم عن امري عاقبتكم بتحرير بعض اشياء جزاء اللي ما دعالتم منكم يقولوا لو ما نسخ الاحكام ما بتنسخش لقول لهم كتبين حنجبلكم الادلة من اول الدنيا واتفايع علينا خمس ممال لان في نسخ وعن محمد صلى الله عليه وسلم ان حرم بعض الاشياء وحذلها له الحق المطلق لان تلك سنة طلاف الخلق يخير الداء والعلاج حسب مرحل المرض الندخ بتاع الحكام زي ايه الاول حب ينسخ ادم عليه السلام جاء المباحثي زمن سيدنا ادم تزويج البارين للبقات سيدنا ادم ربنا قال له المال اللي يكون هينتشر ازاي والعالم هيكتر ازاي جوز بنتك لابنك بس يدروب البطل دي للبطل التاني يعني العي اللي ولد السناني ابقى زواجه للبنت رجيت بعده بسنة والبنت بتاع السنان دي الوقت رجيت السنة الجاية معينو اخوة كان زواج الاخت للأخ جائزا في شريعة مين ايه دي هذا ده بقية لليوم ولا نسخ نسخ نسخ سبحان الله من ايجا والاخت ايه حرمت عليكم اللي ايه, اللي ايه, اللي ايه ام اقتكم وابل اقتكم فهذا اول حاجة بتبريس مثلهم كذبوهم لانهم بيحراموا الناس خلو بنعوه بقولهم ده الناس مولود هذا كان عنده زواج البانين للبنات بالاخوة ثم حرم قاس نوح بعد ما طلع من السفينة وانجاه الله ربنا قال له بقى عندك السفينة ذاك الحيوانات والنبات اللي كنت شيلتو عينات عشان تعمر بوه الارض كل حلال ووحلق حلال النجيء يعقوب أبوهم حرم لبن الجمال واللح يبقى اهدزل في نسخ لما هو ده كان مباح منها من نوح إيه اللي خلاهوكوا يحرموه فلولا أن يعقوب عليه السلام يعلم بأن بالحق الإنسان يغير في, في الأكل والشرب وأن الله من حقي أن ينسخ مكانش عمل كده لو دي بتعابه كنت يا بري إسرائيل دي اللي حدقه كنت أولاده نمرة ثلاثة إبراهيم الخليل الرحيم الخليل تسرى على سرى تسرى على سرى هو بحرام الحاجات دي هم ومعنى تسرى يعني جاب الجارية اللي هاجر تزوجها مع وجود الحرة اللي هاجر تزوجها مع وجود الحرة وهاجر مدريخ الامن لجهة مملوكة وخدها من مصر من هنا على الحرة وهذا لا جزء الشرعية يقولون ببراهن إذا جدوكم احترم في نظركم ونظر الكل يقول ليه تنتسرى لا يقول تبا جيد انت من عطوف يقول في ناسة ولا في ناسة طيب زواج الاختين كان هذا حلالا في الشرق, الشرق الثابت ومن ضمن من تزوج اختين مع بعض يعقوب نفسه اباح الله له الزواج وجمع بيدي اختين في ايامه لهم يعقوب ابوكم لهم اختين اقول اي ثم احر مع هذا وانت اجمعه بيدي اختين يقوله صح حيثاً مجيه بعد موسى قال إن ربنا حرم عليكم كذا بالظلم اللي عملته قالي تشفعت عند الله عشان يشيل شوية محرمات من عليكم ولوحل لكم بعض الذي يحرم عليكم اللي هنالها بالرابع بتاعنا الله يصطفى نصلى على المصطفى ولوحل لكم بعض الذي يحرم أيه لما فيه نسخ فيه نسخ لقى بيهن مسجد خمسة ثمت إن اليهود كذبين في نسخيهم للنسخ نسخد أحكام وأن آدم نشخد في عهد أحكام ونشخد في عهد أحكام والخيل إبراهيم ويعقوب عليه السلام وسيد نعيس عليه السلام جاءت الأقل معنا من أجل هذا ثم إن صاب من اليهود عليهم لعين الله تدوانى في البر والمحر والجو جاءوا في ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يُعجزوه فسألوا ما توحدوا لا إله إلا هو قالوا إحنا على سألك عن بعض أشياء لا يعلموا جوابها إلا نميت إن عرفتها فأنت نميت وإن لم تعرفها فأنت دجال أقول طيب أو قبل ما تتعبوني وأجوابكم أعطوني ما أخذ الله به العهد على يعطب أبوك إن تبين في الجواب أن تؤمنوا به قال لا ما انتعش قلوا عهد الله الذي آتاه لأبينا يعقوب إن أجبتنا جوابا صحيحا أن من بك قالوا عهد الله الذي أعطاه ليعقوب ان أجبتنا جوابا صحيحا أن من بك الحديد عاند لي بقى لكن الجهود الجبس قال لي قال لي فضالته سؤال هناك طعام هم فهمين بأن هذا واحد أمي ما من المصابة في الحجاز عمره قطلاش واره ولا بو علمه ولا يقرأ في الالف المدن قم بزيار ربنا فضل وده تاريخ قديم بقى تحيق بالقلقة السنين حياته وابنين فيقوله ان سنة تعجز السنة علمية السنة تشريحية السنة تاريخية غريبة الاول سؤال هناك طعام حرمه اسرائيل على نفسه ما هو هذا الطعام قال لهم طيب انشدكم الله ألم تعلموا أن إسرائيل كان قد مرض بعرق النفى وأذعجه بالليل وأركه حتى لا ينام فنظر الله نظرة إن شفاه الله أن يحرم على نفسه لحم الدبل ولبنها وشفاه الله فحرمهما على نفسه قالوا اللهم نعم صدقت قال الحلوة دي نتكلم في دي يبتأمنين دي قالوا يا الله لا لكم مما علمنا رب فمن ايه وان كان عليني والله رعبان ماذا الا تلك الاله جبري الموجود ايه طيب داول سؤال ناجي السؤال الثاني احيانا يشبه الولد اباه او يشبه امه واحيانا يعطي ذكرا واحيانات عزه فمن اين هذا ساعات العائل تطلع في مرح أمه أو أبوه وساعات يطلع ولد ابنه وساعات يطلع هنا قال لهم أنشودكم الله ألم تعلموا أنه في كتاب الله أن ما الرجل اللي هو المني بتاعه غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فإذا على ماء المرأة أشبه الولد أمه وإذا على ماء الرجل أشبه الولد أباك وإذا سبق ماء المرأة جاء له ولده وإذا واذا سبق ماء الرجل جاء له ولده ذا كبير قالوا اللهم صبقتا عنه تتوحد الله قالوا ايه الثالث قالوا الثالثة فيه واحد نبي اسمه امي اخذ بالك كيف ينام قالوا انا النبي الامي تنام عيني ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام قالوا فاضل سؤال اهما ابن غضيب قالوا فاضل سؤال واحد ويبقى رصف عدن اتباعك من وليك من الملائكة قال أخنه جبريل وأنت تعلمون أنه ولي كل أنبياء الله قال وهذا هو الذي يمناعنا من الإسلام هو عدو منا ينزلوا بالحرب والخزف ولو كان صاحبك ميكا إلا تبعناك قال فرق جبريل من كيف وعنزل الله تعالى في البقرة لله كل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقة من هذه هدن وبشره من كان عدو الله وملائكته إلا أن قال فإن الله عدو من ايه للكافرين ولكنها حيله ليتخلصوا بها من العهد الذي عاهد الله